بسم, بسم, الله بسم الله الرحمن الرحيم يسوء إخوانكم يمسكزك في رصير الدعامية أن يقل يقدم لكم بهذا الإصلاة وياعنا أما إلا الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره نؤمن به ولا نكفره ونعادي من يكفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه ارسله الله تعالى دور يدي الساعه بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة الله وادى الاماله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى كل من سلك سبيله واقتدى به إلى يوم الدين أما بعض فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسر الأومدسلها وكل محدث بدعة وكل بعد ضلالة وكل ولالة في النار اخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن حذيفه بن لبن رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بحديثين اذ رايت احدهما فانا الآخر الاخر حدثنا ما الت نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رحم الأمانة قال إنما تقبض الأمانة من قلبه فظل أثرها مثل الوكس ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجه على ازياء فنفط فتراهم ندرا وياتي شيء ثم اخذ صلى الله عليه واله وسلم حصن فدحرجه على رجله ثم قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال إن في بني فلان رجلا امينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما به مثقال حبة, حبة من خربل من ايمان ثم قال حزيفة رضي الله تعالى عنه بعد ذلك ولقد, أتت علي ولقد أتى علي زمان فما أبالي أيكم كنت رائع إن لمن؟ كان مسلما ليردنه علي دينه ولإن كان مصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعين وأما اليوم فلا كنت لأبايع أهد منكم إلا فلان لفلان هذا الحديث يبين لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا عظيما يبين لنا أمورا غاية في الأهمية بدونها لا يصبح لأنه معلم لا يصبح للجاعم التمسك بالدين حزيف رضي الله عنه يقول أن الرسول حدثه بحديثين 하디